وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنِّي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها واهوش بها على غنمي ولي فيها ما ارب اخرى وعلى ألقها يا موسى فألقعها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واطم يدك إلى جناعك تخرج بيضاء من غير سور إِنْ آيَةً أُخْرَى نُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليمت